بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه الناد الحمد لله وكفا وصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد دعنا في تفسير سورة الفرقان لقوله تعالى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 أصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرة وكل انضربنا له الأمثال وكل انتبدرنا تثبيرا ولقد أتوا على القرية التي انطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرضون نشورا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في مختصره من كلام الحافظين كثير في تفسير هذه الآيات. يقول تعالى متوعدا من كذب رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم من مشرك قومه ومن خالفه ومحذرا من عقابه وأليم عذابه مما أحله بالأمم الماضية المكذبين لرسله فبدأ بذكر موسى عليه السلام وأنه ابتعثه وجعل معه أخاه هارون وزيرا أي نبيا موازرا مؤيدا وناصره فكذبهما فرعون وجنوده فدمر الله عليهم وللكافرين امثالها وكذلك فعل بقوم نوح حين كذبوا رسوله نوحا عليه السلام ومن كذب برسول فقد كذب بجميع الرسل اذ لا فرق بين رسول ورسول ولو فرض ان الله بعث اليهم كل رسول فإنهم كانوا يكذبون ولهذا قال وقوم نوح لما كذبوا الرسل ولم يبعث اليهم إلا نوح فقط وقد لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى الله ويحذرهم نقمه فما آمن معه إلا قليل ولهذا أغرقهم الله جميعا ولم يبق منهم أحد ولم يبقى على وجه الأرض من بني آدم سوى أصحاب السفينة ولذلك قال تعالى وجعلناهم للناس آيل أي عبرة يعتبرون بها كما قال تعالى إن لما ترى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية أي وأبقينا لكم من السفن ما تركبون في لجج البحار لتذكروا نعم الله عليكم في إن من الغرق وجعلكم من ذرية من آمن به وصدق أمره وقوله وعادا وثمود قد تقدم الكلام على قصتهما في غير ما صوره وأما أصحاب الرص فقال ابن عباسهم أهل قرية من قرى ثمود وقيل غير ذلك قوله قروا بين ذلك كثيرا أي من بين أضعاف من ذكر أهلكناهم كثيرة ولذلك قال وكل ضربنا له الأمثال أي بينا له الحجج ووضحنا لهم الأدلة كما قال قتادة أزحنا عنهم الاعذار وكل تبرنا تتبيرا أي أهلكنا إهلاكا كما قال وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح والقرن هم الأمة من الناس وأقرب ما قيل فيه أنهم هم الأمة المتعاصرون في الزمن الواحد فإذا ذهبوا وخلفهم جيل آخر فهم قرن ثان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونهم ثم قال ولقد أتوا على القرية التي انترت مطر السوء يعني قرية قوم لوط وهي سدوم. و... وتلك التي اهلكها الله تبارك وتعالى بالقلب وبالمطر من الحجاره التي من سجين ثم قال افلم يكونوا يرونها فيعتبروا بما حل باهلها من العذاب والنكال بسبب تكذيبهم بالرسول ومخالفتهم اوامر الله ثم قال بل كانوا لا يرجون نشورا يعني المارين بها من الكفار لا يعتبرون لأنهم لا يرجون نشر ما, ما ذلت هذه الآيات في الصياق الذي يذكر الله تعالى فيه ما يتعلل به المشركون من علل يرون ويعتذرون من أعذار عن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا الآيات تذكر شيء من أعذارهم ثم تبكتهم على هذه الأعذار بطريقة فيها أنواع من التفنن في الأساليب ترقق القلب وتزيل هذا هذه الجفوة لمن أحضر قلبه وماذا للسياق متصل حول اقتراحاتهم بنزول الملائكة وكيف بين الله تبارك وتعالى لهم أن هذا يكون عليهم في يوم عذاب يوم لا بشر فيه يوم يكون فيه من أنواع العذاب ما فيه وذكر أيضا من ضمن ما تحججوا به أنهم قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحد ثم بعد هذه الجولة في شبهاتهم جاء هذه الآيات لتذكر تذكرة سريعة بأحوال الأمم السابقة وكيف أهلك الله المكذبين بعد أن بين لهم أن ما يعتذرون به من أعذار ليس إلا تكذيبا ولكنهم يستترون بهذه الأعذار من اللطائف العجيبة هنا البدء بقوم موسى عليه السلام ولماذا لأن الذين قالوا هذه الشبهات إما اليهود مباشرة هم الذين قالوها للنبي صلى الله عليه وسلم وإما أنهم لقنوها لمشرك قريش وهذا هو الراجل أن مشرك قريش قالوا هذا رجل يدعي أنه نزل عليه وحد وهناك عندهم في جزيرة العرب اليهود يدعون أنهم أصحاب الكتاب العجيب أنه كان في حالة من أحوال سكوت كل طرف عن الطرف الآخر بين اليهود وبين مشرك العرب كما ذكرنا دي عاده الشيطان في انه لا يهم معه كثيرا كيف يكفر بالله طالما إنه كل كفر اتجد يعني ملل الكفر قد يسكتون عن بعضهم البعض فيما يتعلق بأمر العقائد لا يعادون بعضهم بعضا معاداه عقائديه ومن هنا قال بعض السلف الكفر ملة واحده ربما يوعدون بعضهم بعض على البلك على الجاه على أي شيء آخر لكن مع التنافر الشديد في العقائد لا تجد هناك حروب بينهم على ذلك فكان مشرك قريش استعانوا باليهود يرسلون وفودهم إلى اليهود بماذا نجيب ذلك الرجل فلقنهم اليهود حجج انهم قالوا لهم طبعا ولذلك كان الكلام خارج من المشركين غير منسجم بمعنى المشركين لا يقرون بالبعث ولا يقرون بالرسالة ولا يقرون بذلك ثم يتعللون بأن المطلوب ان ينزل مع الملائكة كانهم اقروا مبدأ الرسالة واضح ان الشبهة أجنبية عن مشركي قريش شبهه مصدرها أهل الكتاب ومع ان هذا الأمر كان يتم بليل كما يقولون ولكن القرآن من عند الله الذي يعلم الغيبة في السماوات والأرض. فبدأ الكلام بذكر موسى. قال ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزير طب الآية دي فيها رد على شبهتين من اللي هم قالوهم. شبهة قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحد ليلى اليهود كانوا يظنون ان التوراه نزلت جملة واحد. والصحيح إن الطوراة كان أول نزولها كتاب كتبه الله لموسى عليه السلام بيده فيه الوصايا العشر وأما باقي التوراة فنذلت منجمة وكذا الإنجيل نزل منجما فكان الجواب ولقد اتينا موسى الكتاب والكتاب من الجمع أي أن التوراة التي أتيها موسى كانت كتابا مجموعا نزل على موسى فجمعه أتباعه وكتبوه فإذا لما هنا يقولون أنهم يريدون أن القرآن ينزل جملة واحدة الأمر الآخر إنهم قالوا إنهم اقترحوا نزول الملائكة قال وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا أي أن الرسول لما احتاج إلى إعانة جعل المعاون له من البشر ولم يكن من سنن الله في الأمم السابقة أن ينزل مع الرسول رسولا ملكيا يكلم الناس بل كان حتى من احتاج منهم لمعين كما احتاج موسى عليه السلام لمن يكون افصح لسانا منه كان أرسل الله عز وجل معه أخاه هارون وزير وهذا أمر موجود في كتب أهل الكتاب إلى يومنا هذا أنهم ذكر إرسال هارون مع موسى عليه السلام ومنزلة هارون فكان هذا الجواب على سواء كان الـ الـ الشبهه مباشرة هم اليهود أو كان مشرك العرب نقلا عن اليهود جاءت الإجابة لتأكيد أن هذا تعنت أنهم آمنوا برسالة كان وحيها كتابا مجموعا ينزل فيكتبه أتباع الرسول عندما يذكر لهم ما أوحي إليه ثم كان هذا الرسول تحديدا في حاجة إلى من يعينه فجعل من يعينه رسول بشري آخر ولو, ولو كان سينزل ملائكة لكان أولى ذلك على موسى عليه السلام فتبين من هذا أن هذه لجاجه وخصومة وهذا أمر إذا تأملته وجدته مضطرد في حال هؤلاء القوم بمعنى أنهم يتعللون بعلل ثم إذا تأملت وجدت أنهم يؤمنون بأحوال مثلها بل اعظم من ذلك معظم ما يصيره أعداء الإسلام اليوم من شبهات تجد أنهم يؤمنون بأمور هي أضعف أضعفه يقول الإسلام ظلم المرأة وهذا غير صحيح بالمرة ولكن لو أنت حتى تغذيت تقول هل هم بيؤمنوا بشيء مثلا في نوع من أنواع الغلو في الجانب الآخر نوع من أنواع الغلو في حق المرأة فلذلك لما قارنوا بالإسلام ظنوا أن الإسلام ظلم المرأة ابدا إذا وجدت في كتبهم تجد ان عندهم أن المرأة إذا ولدت ذكرا يكون حيضته يكون نفاسها أربعين يوما وإذا ولدت أنسة يكون نفاسها ثمانين يوما مع تشدد في أمر النفاس نما بيجعله النفاس أربعين يوم منهم سبعة أيام نجاسة كأيام الحيض طبعا ده أمر أيضا تخال أن المرأة إذا حاضت سبعة أيام عندهم هذا في غير النفاس فإنها نجس لا تؤكل ولا تشرب ومن لمسها فهو نجس ومن دخل عليها فهو نجس هذا الكلام موجود في كتبهم إلى يومنا هذا ثم إذا ولدت ذكرا تكون أربعين يوم نفساء منها سبعة أيام نجسه كأيام حيضها ثم إذا ولدت أنثى تكون ثمانين يوم نفساء منها أربعة عشر يوما نجسة كأيام حيضها بمعنى ان المرأة إذا ولدت أنثى إذا ولدت لها بنت فينبغي عليها أن تكره نفسها وتكره عيشتها لما تجلس أربعة عشر يوما ننزل ولادة بدل أن يدخل عليها الناس مهنئين ومعاونين على ما هي فيها من ألم الولادة إنما تبقى أربعة عشر يوما منبوذة لأنها ولدت أنثى لا يدخل إليها أحد وإلا صار نديسة طبعا هم ما بالتزموش بالكلام ده لأنه كلام صعب جدا للتزم به ولكن هذا دينهم الذي نسبوه إلى الله عز وجل كذبا كلهم لم يلتزموا به أصلا فلم يشعروا بثقله ما يقوله يقولوا أصلا الإسلام ظلم المرأة هو دينهم يعني هو الذي فيه الظلم الحقيقي الـ الـ المرأة وهكذا إذا كان الـ الـ يعني لو تتبعت النصوص التي يعني يعاملون فيها المرأة لا عجب عجب بولس المحرف الديانة النصرانية في وهذا جزء من ما يعتبرونه وحيا فيما يسمونه بالعهد الجديد ومكمل للاناجيل يقول الرجل هو رأس المرأة والمسيح هو رأس الرجل والله هو رأس المسيح دي سلسلة العبودية عنده إن المرأة في ادنى السلسلة ثم الرجل هو سيدها ورأسها ثم المسيح هو سيد كل الرجال ثم الله تبارك وتعالى هو سيد الكل وهذا من ضمن الاجزاء اللي هم لان بولس كان مضطرب جدا في عقيدته في عيسى عليه السلام هل هو إله؟ هل هو ابن اله بولس نفسه كان مضطرب جدا وهذه وهو مؤسس هذه الديانه وكان هذه من ضمن النصوص هي موجودة في كتبهم أيضا إلى يومنا هذا التي فيها إشارة إلى أن المسيح عبد لله ولكنه جعله فوق كأنه سيد لكل الخلق وسيط بين الله وبين الباقي والرجل رأس المرأة ومن ثم لك الحجاب ظلم للمراه الحجاب عندنا يعني في قول ذلك ذلك أي عرفنا فلا يؤذي الحجاب لكرامة المرأة لكن الحجاب عند بولس إذا الحجاب يكون في الصلاة فقط ومش حجاب تغطي رأسها لماذا حتى لا تكشف رأسها وهي تصلي هي والرجل في, في آن واحد والرجل سيدها فإما أن تستر راسها وإما أن تحلقها لأن حتى يعني لا تتميز بشعرها هذا عن الرجل هذا كلام موجود في كتبهم إلى يوم هذا كل الخرفات دي وبعدين يقولوا الإسلام ظلم المرض طب انت هل هم قرأوا كتبهم هل فاذا كان هم يعني لدناسه فطرتهم يظنون ان الحجاب في ظلم للمرأة طب الحجاب المبرر بانه لكرامة المرأة ولحفظها هيبقى ظلم والحجاب اللي تبريره انها تروح تحلق شعرها يا ما تقفش كده جنب الرجل في الصلاة لان الرجل هو سيدها وان المسيح هو سيد الرجال يبقى ده مش ظلم للمراه حاجة في غاية العجل يقول لك عندكم في القرآن ذكر كلمة النكاح كلمة النكاح معناها الزواج ارشاد للعباد لما يصلحهم وإلا طب البديل لو ما فيش الارشادات دي نجد ما عندهم من أنواع الفجور ونحو ذلك فهتقول هل هم احسهم مرهف جدا لدرجه ان ادنى ذكر لامر العلاقه بين الرجل والمراه ولو بهذا اللفظ الجميل المكن الذي لا يخدش حياة احد فربما تكون فطرتهم انتكست وراحوا الناحيه الثانيه خالص وبقى مجرد ذكر هذه العلاقة يثيرهم ابدا تلاقي كتبهم فيها وصف تفصيل العمليات الزنا تفصيل بمعنى تفصيل يعني كلام لا يمكن أن يذكر طب هو اللي عنده يعني اللي جاي هنا في القرآن وكأنه بقى مرهف الحس جدا ليه هناك ما بقاش كده لأنه ما قراش اللي هناك طب ولو أرى بيتوقف بيظل على عناد واستكبار لا وكمان الكلام عندهم يأتي بلا مبرر يعني حتى في اهانه للمرأة يعني هل يمكن مثلا ان ينزل الوحي من الله تبارك وتعالى وضع حد لجريمة لا نظن انها تقع ابدا يعني إن لو في مشاجره بين رجل وامراه ف ف يعني أمسكت المراه عوره الرجل تقطع يدها يقول لك الحدود وحشيه في الإسلام وعندهم حد قطع يد المرأة بس في كتابهم لجريمه لا نظن أنها تقع بهذه الصورة وإلى غير ذلك يعني كلام كتير جدا يعني وما من شبه يثيرونها ضد الإسلام إلا وتجد عندهم مثلها تماما ويبقوا الاثنين حق زي تعدد الزوجات عندهم داود عليه السلام تزوج 200 امرأة زي النسخ هم أنا ما تيجي تقول له كل الكلام ده الحدود اللي في الطورة راحت فين يقول لك ما بيستخدمش كلمة نسخ بس يقول أصلي ده كان عهد الناموس وولى وجاء عهد النعمة طيب ما ده نسخ وإن كان ده نسخ باطل لأن عيسى عيسى قال ما جئت لأنقض النموس ولكن لأتممة فمعظم ما ينتقدونه على الإسلام إما هيكون موجود في الاثنين زي ما كان كانت ذكرنا تعدد الزوجات زي مبدأ النسخ ويبقى هو ما مشكلة هنا ولا هنا واما ان يبقى موجود هناك بطريقه تجعله فعلا منتقدا لانه مما حرفوه وبدلوه زي مساله الجهاد والحرب عندهم احنا بنقول في الاسلام هتحارب المحارب هتحارب الرجال وأما الرجال والنساء أو أما النساء والذريه والشيوخ المنقطعين عن الحرب ف إنما يسبون لينقلوا إلى بلاد المسلمين لعل الله تعالى أن يكرمهم بالإسلام هم عندهم إلى الآن في كتبهم إن الحرب إبادة تامة في قتل الرجال والنساء والصبيان ولو بالحيل وموجود هذا الكلام الى يومنا هذا ولكن الإسلام انتشر بحد السيف فكما ذكرنا كل ما يذكرونه على الإسلام من شبهة فإما أنها موجودة هنا وهنا, وهنا وهي حق هنا وهنا وإما أنها موجودة في الإسلام بصورة لا تجعلها محل انتقاد ولكن تعنتهم هو الذي يجعلها محل انتقاد وهي موجودة عندهم بعد التحريف والتبديل بصورة تجعلها في أشد حالات الانتقاد وعلى هذا فقص هنا دمثال من الأمثل عايزين القرآن ينزل جملة واحدة والله طالعاك على آتى موسى الكتاب وتسميته بالكتاب يعني أنه جمع وبالفعل اذا حتى قرأت في الطورة التي في ايديهم النهارة ده هي الطورة التي في ايديهم مش بس ده فيها كلام كتير جدا يجعلها مش انها نزلت منجمة ده نزلت على عصور طويلة جدا جدا وبعض اللي نزلت عليهم ان كان يعني مجهولين هل ده الانبياء عاشوا فانهوا فترة هل ده تكرار لده هل ده ما يسمونه عندهم بالعهد القديم وهي مجموع ما كتب ونسب إلى أنبياء قبل عيسى عليه السلام ويؤمن بها اليهود والنصارى عد كتب كثيرة منها الطورة الطورة خمسة أصفار هذه الأصفر الخمسة واضح فيها الترتيب الزمني للنزول وإن كان طبعا هنقولش إن هي دي المنزلة من عند الله وإن كان فيها بقايا من أثر ذلك لكن واضح فيها إن في حاجات حسب الحوادث حاجات الأمر بالخروج من مصر حاجات بعد ما خرجوا من مصر حاجات مسألة لما سألوا موسى عليه السلام الطعام في صحران سيناء وهكذا فاذا هم الكتب اللي في ايديهم حتى الآن فيها مسألة تنجيم النزول وإن هو كتاب ولكن هم هنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا التعلل بهذه العلم مسألة من ينزل مع الملائكة أو لقانوا المشركين تلك العلم فبدأ الله تبارك تعالى المقصود من هذه الآيات الإشارة إلى أحوال الأمم السابقة وكان من اللطائف هنا البدء بموسى عليه السلام لكي يكون في ذلك ضمنا وبأودز عبارة الرد على شبهتين معا مما أثره هؤلاء من أن موسى عليه السلام اوتي كتابا وجعل معه أخاه هارون وزيرا كان أيضا مما ذكر هنا من اللطائف هنا دائما يتكرر في ذكر قوم نوح أنهم كذبوا الرسل وهذا لأن نوح عليه السلام بين آدم ونوح عشر قرون كلهم على التوحيد وأول ما حدث الشرك في قوم نوح وأول ما حدث التجذيب الرسل في قوم نوح فلما كان قوم نوح هم الذين سنوا سنة تجذيب الرسل جعلهم الله تبارك تعالى دائما ما يذكرهم وكأنهم كذبوا جميع الرسل استفدنا من هنا ان التكذيب برسول واحد كالتكذيب بجميع الرسل واستفدنا من هنا عظيم جرم قوم نوح لما كانوا هم أول من بدأ هذه الجريمة جريمة تكذيب الرسل ولذلك دائما ما يذكرهم الله تبارك تعالى بذلك ذكر الله تعالى يعني أمثلة من قوم موسى ثم ذكر قوم نوح وكما ذكرنا قدم ذكر موسى على نوح مع في ترتيب الزمان نوح عليه السلام قبل موسى لارتباط ذكر موسى عليه السلام بالإجابة على هاتين الشبهتين ثم ذكر بعد ذلك من الأمم العربية القديمة التي عاشت في جزيرة العرب وما حولها قوم عاد وسمود وأصحاب الرص كل هؤلاء كانوا في هذه المنطقة وكانت آثارهم باقيه وإلى الآن يوجد بعض آثار هؤلاء وهذا مما يؤكد أن القرآن لم ينقل كما يزعم الزاعمون عند القرآن نقل عن التوراة والإنجيل بل القرآن ذكر اخبارا لا ذكر لها في التوراة ولا في الإنجيل وما وصف الله تبارك وتعالى من البيوت المنحوته في الجبال ومن أثار إهلاك هؤلاء بالريح وغيرها ما زالت موجودة إلى يومنا هذا وكذلك أثار إهلاك قرية قوم لوط ثم بين الله تبارك وتعالى أن الذي منع هؤلاء من التدبر والتأمل في أحوال هؤلاء وللتعاض بهم بل كانوا لا يرجون نشورا وكما ذكرنا المقطع ذا افتتح بقوله تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا فما زال الكلام متصل بعضه ببعض وما الكلام اخذ بعضه ببعض ولما السياق يطول شوية يجي لك حاجة تفكرك بتسلسل الصياق هؤلاء لا يرجون لقاء الله لا يرجون النشور كذبوا بالساعة فأغلقوا اذانهم وقلوبهم عن التدبر بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم تفد القدر